قال الإمام مالك رحمه الله تعالى ما جاء في الغلول وقال حدثني عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث سالم مولى بن معيط عن ابي هريره قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم, فلم نغنم ذهبا ولا ورقا إلا الأموال والثياب والمتاع قال فأهدى رفاعة بن زيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقال له مدعم فتوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى حتى إذا كنا بوادي القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذ يوم خيبر من المغانم التي لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا قال فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار هنا يأتي مالك رحمه الله إلى هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر يذكر شراح الموطا انه وقع خلاف عام خيبر عام حنين ويرجح ابن عبد البر بالروايه ان الصحيح عام خيبر وإذا تأملنا في كتابة الكلمتين حنين خيبر الحاء والخاء صورتهما واحد والنون والياء والنون الأخيرة تعادل الياء والباء والراء لو أن كأس النون قد انكسر إلى الأمام الدائرة التي في حرف النون الكاس كاس السين وكأس الصاد وكأس النون فإذا فتحت النون كما تكتب بالثلث شابهة الراء ونعلم أن الكتابة عند السلف ما كانت بتنقط فحنين النون وخيبرة صورة واحدة والنقطة من أعلى تجعلها نون ومن أسفل تجعلها باء وابن عبد البر حماه الله تتبع الرواية وقال إن الرواية الصحيحة هي خيبة ونقول لا حاجة الى تتبع الروايات مع احتمال التصحيف في الكلمة وننظر الى ما يسمى لدينا بعلم التقويم الجغرافي او التقويم الطبيعي او جغرافية مواقع البلدان فانها اقوى ما يساعد طالب العلم وكما كان يقول والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعلي العلم يخدم بعضه بعضا فاذا ما درست انت طالب الحديث الجغرافيه الاقليميه او المناخية ساعدك ذلك على ما يعرض لك من الحديث النبوي الشريف او الايه القرآنية الكريمة فاذا نظرنا الى ما في الحديث بنفسه ويقول ثم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى اين يقع وادي القرى اهو جهة خيبر ام جهة حنين ان حنين بالطائف هناك بالحجاز وخيبر هنا بالشام ووادي القرى اقرب ما يكون الى خيبر منه الى حنين اذا عام خيبر هي الصحيح بواقع الحال وبقرينة وجه الى وادي القرى والفرق بينهما ان عام خيبر سنة كم؟ سنة سبع من الهجرة وحنين في سنة ثمان حينما فتحت مكة والذي يهمنا في هذا السياق التنبيه على ان بعض العلوم ولو كانت دنيوية فانها تخدم علوم الدين وكان ايضا والدنا الشيخ الامين رحمة الله تعالى علينا وعليه يقول في قصة الهدهد وسليمان. لما قال سليمان واستعرب جنده وقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. لايش عذاب وذبح كل او يأتيني بسلطان فمكت غير بعيد. ماذا قال? احط بما لم تحط به وجئتك منه بنبأ يقيم وقص عليه امر سبأ في قومها ماذا كان من سليمان عليه السلام قتل ولا ذبح قال لا. الحكم موقف فننظر صدقت ام كنت من الكاذبين وقدم صدقت على كذبته لانه ظهر لديه من الامارات اقرب ما يكون الى الصدق اذهب بكتابي بعد الغيبة والتهديد والحكم الغيابي يوقف الحكم وينقلب المحكم بالاعدام سفيرا مفوضا من سليمان الى بلقيس باي شيء بعلم هيئة اكتشاف سبأ نبي الله سليمان له الريح غذبوها شهر ورواحوها شهر والجن يعملون بين يديه ما اخبره بشيء من هذا اذا نحن كمسلمين مطالبون بأن ندرس جميع العلوم والفنون ما دامت بعيدة عن التشكيك في العقيدة بل بالعكس قد تعطي قوة في العقيدة ونحن في هذا الحديث يختلف العلماء عام خيبر لا عن حني رواية المصريين رواية الشاميين رواية المغربة رواية فلان لا حاجة إلى هذا كل اين وادي القرى من البلدين؟ والذي يحل لنا هذا ويجيب على هذا الجواب اي شيء مصطلح الحديث ولا اصول الفقه ولا الجغرافيا والجغرافيا الفلكية ولا الاقليميه الاقليمية اذا ثبت عندنا بان الحادثة وقعت عاما ايه بالحاء ولا بالخاء خيبر وخيبر على المدينة مئة وخمسين كيلو نعم فلم نعمم ذهبا ولا ورقا ولا الابوال والثياب والمتاع. يقول ابو هرير رضي الله تعالى خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر. فغنمنا ولكن لم نغنم ذهبا ولا ورقا يعني ولا فضل ولكن الاموال والثياب هنا يقف علماء الحديث ايضا مع علماء اللغة لم نغنم ذهبا ولا فضه الا الأمر. الاستثناء غالبا وعاده يكون المستثنى جزءا من المستثنى منه ولا خارجا عنه الغالب ان يكون منه إلا كان الاستثناء أن يسميه العلماء منقطعا فاذا كان المستثنى جزءا من المستثنى منه جاء الجيش الا رجل الرجل من الجيش ولا لا يبقى استثناء متصف جاء الجيش الا سيارة السيارات قد الجيش إذا جاء الطلاب الا قطار القطار ما هو ليس له علي دراهم الا ثوب الثوب من الدراهم ليس منه وهل يصح هذا الاستثناء وهل يصح اعترافه بالثوب نعم ويقدر الثوب بالدراهم المستثنى منها ما بحث لغو مننا شغل فيه لكن هنا في هذا اللفظ فلم نغنم ذهبا ولا ورقا الا الأش، الاموال ايش هي الاموال فسرها بايش? الثياب والمتاع. مقتبى هذا لاستثناء المنقطع ان الثياب ان الذهب والفض ليست من الاموال. لم نغنم ذهبا ولا فض. ولكن غنمنا الاموال وفسر الاموال بالثياب والمتاع. وهنا يفصل العلماء بان العرف قد يخصص والذين يكنزون الذهب والفض طيب لا يخرج الزكاة غير الذهب والفض جاء في الحديث إذا كان يوم القيامه ما من صاحب ابل صاحب لم يؤدي زكاتها إلا بطح لها في قائن قرقر فتأتي وهي أوفر ما تكون سمنة فتطأه بخفافها كلما مضى عليه آخرها رجع عليها اولاها حتى يقضى بين الخلائف ثم يرى مصيره إما إلى جنة أو نار وما من صاحب بقر وما من صاحب غنم وما من صاحب ذهب أو فضة الا صفحت لم يؤدي زكاتها الا صفحت له صفائح من نار دقوة بها جبينه الى اخر ففرق بين الذهب وبين الفضة وبين الابل والبقر والغلم فقالوا العرف يحدد ذلك مع ان النص العام خذ من اموالهم صدقة هل هذه خاصة بالابل والبقر والغلم فقط ولا بكل ما يتمول حتى عروض التجارة دخلت فيها والتاجر المدير والمحتكر دخلت عروضه فيها فقالوا ان العرف خصص كلمة الاموال بغير الذهب والفضة والذهب والفضة خصصت بالعين بالنقد بالصامت هذه اموال وتلك اموال ولكن نفرق بينها بالعرف فلم نغنم ذهبا ولا فضه ولكن غنمنا ايش الأموال والمتع، الثياب والمتع، فأبوه غير تفسر لنا الأموال المعنية بأنها الثياب والمتع، وهل الثياب غير المتع؟ ما عدا ذلك من أساسات البيوت ومن مرافقها ومن المصالح العامة إلى غير ذلك، وجاء في بعض روايات البقرة والغنم، فدخلت في الأموال، ومهما يكن. يبين لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه واقع الحال في هذه الغزوة وكلنا يعلم قضية خيبر وما كان فيها وما استعصي من حصونها وقضية علي رضي الله تعالى عنه أو قوله صلى الله عليه وسلم لاعطين الرايه غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يقول عمر فبات الناس يدوكون ايهم يعطاها وما استشرفت لاماره قط الا تلك الليلة لما قاله رسول الله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فلما اصبحنا غدونا على رسول الله فنظر فقال اين علي بن ابي طالب قلنا انه ارمد يعني شوف غيره قال ايتون به فجئ به يقاد بين رجلين فبصق في عينه فبرئ من حينه واعطاه الراية وقال انفد على اسم الله معجزات وآيات يظهرها الله سبحانه وتعالى وفتح الله على رسوله خيبر عنوة وصارت تحت يد المسلمين تحت يد رسول الله وصالح اليهود عليها يعملونها بجزء من الثمرة يقول ابو هريرة ثم ايش نعم بن زيد الله صلى الله عليه وسلم غلاما اسود في هذه الحالة اهدى رفاعة بن زيد غلاما اسود اسمه مدعم الى رسول الله اهدى مين رفاعة بن زيد ما الذي خص رفاعة بان يهدي رسول الله رفاعة كان جاء الى المدينة في صلح الحديبية اي قبل خيبر وأسلم وأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم داعيا في قومه يدعوه من الإسلام ويجمع صدقاتهم إذا هناك معرفة من قبل وهناك صله لرفاعه برسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جاء رسول الله إلى تلك المنطقة أهدا غلاما إلى رسول الله وهنا يطيل العلماء الاهداء الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ثم الاهداء الى امراء الجيوش وهل لولي الامير الأم... الجيش او للعامل للخليفة ان يقبل الهدية ام لا ويقولون ان الوالي او الخليفة او العامل لا يحق له ان يأخذ هدية الا اذا كان يردها على بيت مال المسلمين ويفصل ابن عبد البر رحمه الله فيما اذا كان ولي الامر قويا او ضعيفا فان كان قويا والمهدي ضعيف فلا يحق لولي الامر ان ياخذ لان في هذا تثبيت لعزيمة ولي الامر من المسلمين على مقاتلتها هذا العدو لانه اطعمه الهدية لما اهداه تراخى عن ختاله الى غير ذلك من الأم. واتفقوا على ان الهدية لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة به واثبت ما جاء في ذلك عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ان رجلا كان مارا بطريق وكان يشتهي تفاحا ويسأل عن فعلم رجل في الطريق فقدم إليه طبقا من التفاح فلما أخذه بين يديه وشم رائحته قال ما أطيب ريحه وأطيب طعمه قل لفلان أقرئه السلام وقل له إن هديتك وقعت موقعها وجزيت خير وردها علي فقام رجل وقال يا أمير المؤمنين ابن عمك رجل من أهل بيتك أهدى إليك ورسول الله جدك قبل الهدية فقال رضي الله تعالى عنه هي لرسول الله هدية ولنا رشوة ويستشهدون بقضية ابن اللتبية لما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصدقة فجاء وقال هذا لكم وهذا اهدي الي فقام صلى الله عليه وسلم خطيفا وقال أيها الناس ما بال الرجل يستعمله على العمل؟ فيأتي ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليّ هل جلس في بيت أبيه وأمه ينظر ماذا يهدى إليه؟ وأخذ الجميع كله إلى بيت مال المسلمين. ويذكر ابن عبد البر في التمهيد بأن معاذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، فمكث هناك طويلة وجمع المال. وعمل فيه وتوفي صلى الله عليه وسلم وتولى ابو بكر رضي الله تعالى عنه فجاء الى الحجاز اجاء جاء من اليمن ومعه اعبد لابي بكر وله شخصيا ووجد ابا بكر اقام عمر للناس على الحج فقال يا عمر فقال عمر ما هؤلاء قال عبيد هؤلاء ابي بكر اي للمسلمين وهؤلاء ل قال عمر ما ارى الا ان تذهب بهما الى ابي بكر فان اسلمهما اليك فبها والا فردهما جميعا اليه قال ولما اعطي هديتي الى ابي بكر يقول فرجع الى بيته فنام يقول فاصبح الى عمر وقال يا عمر والله لقد رأيتني البارحة على شفى حفرة من النار اكاد ان اقع فيها وانت تماسكم بحجزتي تمنعني عنها ما اراني الا رادا الاعبد لابي فجاء بها كلها الى ابي بكر وقال هذا لك وهذا لي وعلم ابو بكر انه عمل في المال ونماه واخذ ربحا فلما جاء عمر من الحج قال يا ابا بكر ارى ان تترك للرجل ما يعيش به وتأخذ سائر ذلك اي الباقي كله قال ابو بكر لا يا عمر ما ارى رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله الا لينعشه ورد عليه عبيده وذهب بهم الى بيته ثم قام يصلي فالتفت فاذا بهم من ورائه قال ماذا تفعلون قالوا نصلي قال لمن قالوا لله وحده قال اذهبوا فانتم طلقا وهكذا كان السلف عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان من اكثر الناس عبيدا وكلما راى عبدا يصلي قال انت حر حتى قال له الناس إنهم يخدعونك بالصلاة من أدل أنك تعتق المصلي قال من خدعنا بالله خدعنا له يهمنا في هذا هل يجوز للعامل أن يقبل الهدية أم لا وقالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهدية من الأفراد ومن الملوك واستدلوا بقضايا عديدة منها هذا العبد الذي ذكر هنا ومنها قضية المقوق ملك الاسكندريه حينما كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتبه الى الملوك او كما يقول صاحب الخميس الى الملوك والجبابره يدعوهم الى الاسلام ووجه كل خطاب برجل الى ملك من الملوك ووجه حاطب ابن بلتعة الى المقوقس في مصر فلما وصل اليه يقول حاطب ما ان بلغه وصولي وكتاب رسول الله الا وادخلني حالا وان رسل الملوك على بابه شهرا وشهرين ينتظرون الاذن لهم فلما دخلت عليه اخذ كتاب رسول الله وقبله وجعله في حج من العاج وقال اني سائلك فاصدقني وساله اسئله شبيهه باسئلته رقل لابي سفيان بالشام ثم قال له ألست تزعم أن صاحبك رسنبي قال نعم هو رسول من عند الله قال ولما إذا كان رسولا ولما لم يدع على قومه حينما أخرجوه من بلده أن ينتقم الله له منهم تقول يا جماعة سؤال محرج ولا لا اشتجاوب عليه ولا شيء قال ايها الملك الست تؤمن بان عيسى رسول الله قال نعم قال على ما لم يدع عيسى على قومه حينما اخذوا به ليصلبوه قال انك حكيم جئت من عندي حكيم هذا جواب مسكت ولا لا المقوقس روم نصراني قبطي يؤمن بان عيسى رسول الله ويؤمن بان اليهود جاءوا بعيسى واخدوه وصلبوه. فليش سقط عليهم حتى اخدوه وصلبوا ولا الرسول ما صلبوا ارادوا قتله هرب منهم هاجر من امامهم وسلم لكن عيسى على رأي النصارى انه صلب اذا كنت عايز من رسولنا بانه يدعو على قومه وما دعا ليش عيسى ما دعا على قومه لما صلبوا قال انك ولهذا يقول اذا ارسلت فارسي ايش حكيما ولا توصيه ويذكرون من بعض القصص ما بالمناسبه بالمناسبة من نوادر الملك عبدالعزيز ارسل رجلا ودعا اليه وكتب اليه كتاب انفعل كذا وكذا وكذا وكذا قال له خلاص يا طويل العمر قال نعم قال ارسلتني عمت قال نعم ها كتابك هو قال غضب قال ليش قال لا يرى الحاضر ما لا يرى الغائب انت تكتب هنا على ما تسأل انا حواليك واشوف بعين اترك الحريه اتصرف قال انك حكيم توكل على الله وهنا الملك قال انك حكيم جئت من عند حكيم واكرمه واكرم وفادته ثم دعا بالقبض وعرض عليهم ان يسلموا وعرض عليهم قال لهم انكم تعلمون انه رسول حق ثم قال للرسول لرسولي اني اعلم بانه بقي نبي وكنت انتظر ان يخرج من الشام بلد الانبياء ولكن ظهر في جزيرة العرب موضع الجب والبؤس والقبط لا يجيبني الى ذلك وانا على ملك لا اتخلى عنه واني مكرم رسول وارسل اليه بجاريتين ماريا واختها نسريت وبغلام خصي معهم وبفرس وببغل دلدل وإلى آخره وثياب ومسك وطيب إلى آخره وجاء حاطب إلى رسول الله وأخبره بما قال بينه وبينه ثم قال له لا يعلم القبط بالحديث الذي دار بيني وبينك لأنه قال له إنه سيظهر على هذه البلاد وسينزل أصحابه من بعد بهذه الساحة وفعلا راح عمرو بن العاص وفتح مصر ونزلوا بالساحة اخبر بالمغيبة ماذا كان مصير الهدايا اما ماريا فاصطفاها صلى الله عليه وسلم لنفسه وكانت هي ام ابراهيم واما اختها فاهداها لمن العباس ولا حسان نسيتنا لحسان وجاءت له بابنه عبد الرحمن اذا قبل صلى الله عليه وسلم الهديه وقد هديه مباركه جاء عنه صلى الله عليه وسلم قائلا انكم ستفتحون بلدا يذكر فيها القراب وروايه اخرى انكم ستفتحون مصر فاستوصوا باهلها خيرا فان لهم ذمه ورحما اظن بعدنا شوي عن الموضوع ما زلنا فيه اقول ايها الاخ الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ويقول س والسل التسويف ما بعد ستفتحون بلدا يذكر فيها القراط والقراط وحدة مقياس ووحدة ميزان وهذا الصباح لا يوجد الا في مصر ثم صرح ستفتحون مصر فتحت ولا لا في حياته ولا من بعد من بعد وهذا من المعجزات التي تحققت من بعده صلى الله عليه وسلم هل نميل شوية في هذا الموضوع أي والله هذا الجانب من الإعجاز بعد حياته صلى الله عليه وسلم يقع منه العديد وكل حادثة بمثابة الدفعه لأصحابه لإعلاء كلمة الله ما كانت مجرد اخبار ابدا مما يحضرني في ذلك ابتداء وهم في مكة يشتد تعذيب الكفار للمسلمين في أول الأمر فيأتون إلى رسول الله في ظل الكعبة ويقول ألا تستنصر لنا يا رسول الله ألا تطلب النصر من الله زي ما قال المقاوخ قال والله إن من كان قبلك ليؤتى بالرجل ويحفر له ويؤتى بالمنشاء ويوضع على مفرق راسه وينشر ويشق نصين ولا يرجع عن دين الله والذي نفسه بيدي لا يتمن الله هذا الامر حتى تأتي الضعينه من صنعاء إلى بيت الله لا تخشى إلا الله والذئب على الغلم شوف النص شوف الجماعه كيف ناس مستضعفين ويعذبوا وكل واحد منهم يخرج من بيت المسجد خايف ويمشي التفت وراءه خايف من المشركين ويعيدهم بأن الأمر سيتم ويصل الإسلام إلى صنعاء باليمن وينتشر الإسلام والأمان حتى تأتي المرأة الضعينة وحدها لا تخشى أحدا أبدا لأنها في ظل حكم لا إله إلا الله لما يسمع الضعفاء في ذلك الوقت هذا الخبر إيش يصير؟ والله إنه أعظم ضماد لجراحهم وأعظم قوة تدفع اليقين بالله بهذا الدين فيتحملون كل ما يلاقونه ناتي خطوتان خارج في الهجرة وخرج من الغار وتجعل قريش مئة من الإبل لمن يأتي بهما حياة أو موت ويرى سراقه ويشعر بذلك فيلحقهما من خفيه امنهما يرى الايات تعثر فرسوا فيسقط عنها يقول مرة ثانية يستقسم بالازلام يخرج الذي يكره تغوص قوائم فرسه في الارض ويسقط اذا المسألة سرت في الجد فيناديهم بالامان فيقف الرسول وابو بكر ولم يلتفت رسول الله ثم يقول يا رسول يا محمد اطلب الامانه لما عاين فيؤمنه ثم يقول له صلى الله عليه وسلم يا سراقه كيف بك اذا انت لبست سواري كسرى كسرى كسرى ليوعب الناس بمجرد اسمه سراق هذا البدوي شراق هذا الذي في الصحراء يطلب مئة من الإبل يلبس سواري كسرة وشي يجب سواري كسرة معناها الاسلام يظهر وكسرى يقهر ويسلب ثوبه ويؤتى بسواره غنيمة وتلبس يا شراقه هو صحيح هو مو صحيح لكن قد عاين في فرسه من الايات فاكتبوا لي اعطوني صك على هذا فيكتب له من معهم ابن فهر او او يكتب له صديق، ثم يقول خدوا مع ذات قل لا من يبغى زادك، استبقوا مني ثبت عنا فيرجع سراق الذي كان يطلبهما احياء واموات فاذها به ردء لهم ويرد الناس عنهم كل من لقياه من الصلب قل لا لا لا كفيتم هذا الجانب شوفوا طريق ثاني قفيتم هذه الجهة يبقى خلاص سراق حينما يسمع هذا اثنان اعزلان في وسط ثلاث يدخل الغار من قومه ثلاثة ايام ويخرج في ضمح الظلام من قريش خفية فاذا به يعده بسور الكسر ماذا يكون ذلك سكت سراقه حتى علف ان رسول الله وصل المدينة فقام يحكي الحكاية جاء ابو جهل جن جنون انت لما تحكي هذا ضعاف الناس ايش يقولون راح لبني مدلج وكان هو اميرهم قال شوف السفيحاتكم هذا يبغى يفسد عليكم الناس خذوا على يده وسكتوه كتب لي ابو جل والله لو شفت حالة فرسي والله ما عذرته ولا, لومتني ولا علمت بان محمدا رسول حق ثم جاء على إلى رسول الله في حنين وقال يا رسول الله الواعد قال يوم وفاء وبر واعطى له وارضاه واسلم ثم جاء في خلافه عمر وفتحت المدائن وجيء بسواري كسرى وبابهته ولباس ملكه وبتاجه وحلته فاذا بثياب طويل نظر في الحاضر من رجل طويل يلبس هذا لنراه عليه فما كان اطول من سراقة فقام سراقة ولبس فاذا سرواله الى سبيه فاذا بسراقة كسرى في ثوبه مسلم في ثوبه كسرة. فلما نظروا اليه قال اخلا قال له هذا حقي حقك باش قال اعطانيه رسول الله في طريق الهجره وهذا خطابه قرأ عمر الكتاب لكن عمر فقيه عمر ملهم قال وش قال لك الرسول قال لك تملك سواري كسرى ولا تلبس قال تلبس وانا لبس. قال انت لبست وتم وعد رسول الله فاخلع قال لك تلبس والبست ما قال لك تملك هذا هو الفقه والاستنباط فانتزع سراق يريد ان ياخذها بظاهر الكتاب اللي معه وعمر انتزعه بايش بالفقه والاستنباط فاخذها وضعها في بيت مال المسلمين هل ولا لا معجز ناتي الى غزوه الخندق والله حتوسعوا الموضوع في السنه الرابعه من الهجره يسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بمجيء الاحزاب قريش اتفقت مع بني قريظه وغطفان على ان يداهموا المدينه ويستأصلوا المسلمين مره واحده واليهود اللي وثيقة وثيقه وعهد فيما بينهم لا يعين عليهم عدو ولا يخونون ولا ينسون ولا ولا علاقه اتفقوا مع قريش ومع غطفان قال تعالوا نتفق كلنا سوا ونستريح فيخبر الله رسوله فيقوم ويحفر الخندق ليحول بين جيوش العدو بان تدخل المدينه والمدينه تحيط بها الحره كحدوه الفرس كما يقول كاتب انجليزي تحيط الحرة بالمدينة كإحاطة الحدوة الفرس وليس لها إلا مدخل واحد هذا المدخل الواحد من وادي العقيق من سلطانة في السابق وتريج كان منحوت زمن التركيه فحفر صلى الله عليه وسلم الخندق بين ثرافي الحدوة أو بين ثرافي الحرة وكان كل عشرة عليهم أربعين ذراعا يقول جابر او يقول سلمان روايات متعدده قال سلمان وكنت انا اصحابي فاعتربتنا مروه بيضاء المروه الحجر صم فتكسرت فيها معاولنا فجئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فجاء معي فاخذ ماء فتوض ونضحه عليه. او فاخذ ماء وذكر, وذكر الله ونضحه عليه. ذكر الصور متعددة. ثم اخذ المعول وضرب. ثم كبر تكبير الفتح وكبرنا. ثم ضرب الثانية. ثم الثالثة. يقول وكلما ضرب ضربه ابرقت برقة. ثم قلت يا رسول الله بأبي انت وامي ما هذه البرقة التي ابرقت قال ارايتها يا قال نعم رأيتها قال البرقة الاولى اضيئت لي قصور مدائن الثانيه اضيئت لي قصور صنعاء اثان لي قصور دمشق ستفتح الشام والعراق واليمن وبعض اعطيت مفاتيح الشام والعراق واليمن ولذا كان ابو هريرة يقول كلما ذهب جيش وغزا وغنم اذهبوا افتحوا ما شئتم فقد اخبرنا بذلك رسول الله من قبل هم في خوف من قريش ومن غطفان واليهود ويحشرون خندق على انفسهم يامنون به بعد الله فاذا به يخبرهم بفتح دمشق وبالعراق وباليمن هؤلاء الخائفون الذين يحفرون على انفسهم الخندق حينما يسمعون انه اعطي صلى الله عليه وسلم مفاتيح الشام والعراق واليمن كيف تكون حالتهم حينئذين ايش تقولوا والله لو استطاعوا يردموا الخندق لغدموا خلاص اتمنوا تكون دفعة قوية تعطيهم قوة يقين بالله بحقيقة النص مهما كانت الاسباب ومهما كانت الحالات فيفقرهم بهذا وفي تلك القصة هي التي ذكروا عن جابر شيء بالشي جرجر بعضه ان الرسول لما اراد ان يضرب الكديه وضع رداءه على حافة ليش الخندق ونزل فرأى جابر الجوع في بطن رسول الله فذهب الى زوجي قال والله اني رأيت اثر الجوع على رسول الله هل عندك شيء تغدين رسول الله قالت ما اندي الا قدح شعير فقام وطحنت الشعير وهو عناق دبح العناق وقال هيا سوي قالت اذهب واخبر فلما انتهى الناس عند القلوة إلى الى الرسول قال رسول الله ابغاك تغدى عندنا اليوم لك عندنا غدا. فامر صلى الله عليه وسلم صارخا يصرخ في الجيش الغداء عند جابر يقول جابر فقلت لا حول ولا قوه الا بالله ان لله وانه راجعون وذهب يجري الى زوجته قال علمت ما فعل رسول الله قالت وماذا لقد قال فاذا به يامر الجيش كله قد انت الذي اذنت الجيش ام هو قال هو اسررت له ام اعلن قالت الله اسررت له وهو اعلن قالت ما لك شغل عقله يا جماعه اعقل منه اثبت منه قالت اللي علينا سويناه هذا فعله هو هو اللي دعاهم لقد رحلوا معهم فلما جاؤوا قال ادخلوا عشرة عشر وقدم الطعام وقال كلوا من اللحم ولا تعروا العظمه خليه مضغط واكله كلما اكل 10 وراح جت عشرتان. حتى بقي جابر والرسول صلى الله عليه وسلم قال صلى على جابر لم يبق الا انا وانت على ناقه يقول جابر والله ما نقص من قصعتنا شيء وانها والله لا تطروف من اطرافها زيد من اطرافه وتسقط على الارض بعض قطب التاريخ زي الخميسي الفس التاريخ يجيب قصص اولاد جابر ذبحوا بعض وما عرفش ايه وكلمات لم تثبت في التاريخ بشيء يهمنا الى هذا الحد الله اكبر اعطيت مفاتيح دمشق او مفاتيح الشام الله اكبر اعطيت مفاتيح العراق الله اكبر اعطيت مفاتيح صنعاء او اليمن فتحت صنعاء واليمن ولا لا أو دمشق الحمد لله في غير ما قتال حينما جاءت فروض الحج جميع كتب السنه حديث عبد الله بن عمر يهل اهل المدينه من ذي الحليب واهل الشام والمغرب من الجح واهل نجد من و اهل اليمن من يلم اين كان اسلام اهل الشام واسلام اهل اليمن واسلام اهل ما بعد خارج الاسلام عن حدود الجزيرة لكن يقول كأنه يقول سيسلم اولئك ويأتون للحد كما قال تعالى من كل فج عميق وبين لهم المواقيت قبل ان يأتوا اذا قبل صلى الله عليه وسلم هدية المقوق وكانت هدية مباركه الملك ظن بملكه ومات على كفر والجارية اسلمت رغبها حاطب هي واختها في الاسلام فاسلمت وكانت ام ابراهيم وكانت من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم ملك اليمين فسعدت في دنياها وفي اخرتها باي شيء بالاسلام فهي جارية مملكة أعزها الله بالإسلام وهو ملك حاكم ادله الله بالكفر ولذا يقول الشاعر لقد رفع الإسلام سلمان فارس كما وضع الكفر النسيب أبا لهب عم رسول الله لكن أين تهبت يدا ابي له وسلمان الفارس سلمان منا آل البيت كل هذا يا اخوان يعطينا صوره عن ايش ما جاء من معجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم اخبر بها في حياته وتحققت بعد مماته صلى الله عليه وسلم يقول اهدى رساعة عبدا او مملوكا اسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل الهدية كما قبلها من ايش من قبل نعم قال فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى وادي القرى كلمه فوجه رسول الله اي فوجه وجهته وذهب الى وادي القرى او فوجهه اي العبد والصحيح الاول فوجه اي اتجه وجعل وجهته الى وادي القرى لانه من اعمال خيبر ومن اقرب ما يكون اليها نعم قال حتى اذا كنا بواد القرى بينما مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم حجاءه سهم عائر فاصابه فقد يقول لما نزل صلى الله عليه وسلم بوادي القرى ومدعم يحط الرحلة مدعم كمهمة يمسك زمام عند القتال في الميدان ويحط الرحل فبينما هو يحط الله عن, را عن ناقته فإذا سهم عائر السهم العائر الطائش اللي ما يعرف من فنجا أصابه ما ماهو في الميدان فقالوا هنيئا له الجنة هكذا كانوا يهنئ بعضهم بعضا بالشهادة فهو قتل وأفقل ما يقول عن نفس القتل ومع ذلك يعتبرونه مما يهنئ عليه القتيل لأنه شهيد على ما سيأتي فض الشهادة في الباب الذي بعد ذلك له الجنة بأي شيء بما رأوا من ظاهر الامر بانه اصيب بسهم واعتبره شهيدا فاذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يجيب عليهم لا ان الشملة التي غلها يوم خيبر ايه لم تزل تشتعل عليه نارا في قبره شملة غلها تشتعل نار في قبره ولو كان شهيد وهذا من الوعيد الذي جاء به مالك رحمه الله في هذا الباب ليحذر من الغلول الشملة يقولون انها ثوب من الديباد يشتمل به الانسان مثل ما يسمى بعض الحجاج يتلفع بشيء عليه مثل بعض المغاربه بعض الباكستانيين بعض الشيء شيء يعني مثل البشكير يلفه ويستمل به على نفسه على كتافه وعلى رأسه يستمل به قال الشمل التي غلها يوم خيبر انها تشتعل عليه نارا الان يبقى ولو كانت قليلة ولو كان اصيب واستشهد يقول النعم لان الغلول لا يكفره شيء. ولا كان يقول بعض السلف اياك والذنب الذي لا ترفعه الكفارة، لا تسقطه الكفارة، الربا والغلول. نعم. لما سمع الناس ذلك داء رجيم لما سمع الناس هذا شملت اشتغل عليهنا وهذا فيه دليل عذاب القبر مقدما. وإن كان بعض العلماء يستدل له من كتاب الله في قضية آل فرعون لما سمع الناس خافوا فجاء رجل بشراك أو بشراكين نعم قال هذا كان عندي فقال صلى الله عليه شراك أو شراكان من النار ومن هنا يقول ليس له توبة وهنا مبحث للعلماء هل الغال يحرق رحله أم لا؟ فالاوزاعي واحمد يقولان بانه يحرق رحله وهنا استدل مالك والشافعي وابو حنيفه بانه لا يحرق لأن الرسول يحرق رحله وكذلك صاحب الخرز وكذلك غيره ما حرقت رحالهم وقالوا كان ذلك باق لحرق رسول الله رحالهم ولكنه لم يفعل وقالوا في تحريقها اضاعه المال الى غير ذلك